واذكر اسماعيل وليسع ا وذا الكفل وكل من ا ل أ خ ي ا ر هذا ذكر و إ ن للمتقين لحسن ماب جنات عدن مفتحه لهم ا ل أ ب و ا ب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 أسألكم عليه من أجر وما أ ن ا من المتكلمين إ ن هو إ ل ا ذكر للعالمين ولتعلمن ن ب أ ه بعد حين